ija al-zaman ترجمة <تصفيق> نانسي الالفرح كاللوادينا واضاءت منه ليالينا الفرح منه ليالينا. والله المولى اكرمنا والله المولى اكرمنا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا الفرح كاللوادينا واضاءت منه ليالينا الفرح كاللوادينا واضاءت منه ليالينا. والله المولى اكرمنا والله المولى اكرمنا ورسول الله هدينا ورسول الله والله هدينا ان شئت لتحيا بما سرى صاح عن الحره ان شئت لتحيا بما صاح عن الحره تامن من سوء ومضره تامن من سوء ومضره والله لولا يحمينا الفرح هل لوادينا واضاءت منه ليالينا من والله المولى اكرمنا والله لولا اكرمنا ورسول الله هدينا ورسول والله هادينا والبيت يكون هو الجنه الفردق قيمه كذا السنه والبيت يكون هو الجنه الفردق قيمه كذا السنه والحمد لربي والمنه والحمد لربي والمنه والله المولى راعينا الفرح هل لمدينا واضاءت منه ليالينا الفرح هل لمدينا واضاءت منه ليالينا والله المولى اكرمنا والله المولى اكرمنا ورسول الله هادينا ورسول والله <سؤال> هدينا فاحذر من زوج اننا نتهشك لزيد وفلان احذر من زوج اننا نتهشك لزيد وفلان يا سعد الزوج بانسان يا سعد الزوج بانسان يا سعد الزوج بانسان يا سعد الزوج بانسان فيعيش امينا نرمونا الفرح هل ابوانينا واضات منه ليالينا الفرح هل ابوانينا واضات والله المولى اكرمنا والله لولاك لكرمنا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا عن زوج حنانه وكذاك الاخرى المنانة وبعد عن زوج حنانه وكذاك الاخرى المنانة وعليك بدين وامانه وعليك بدين وامانه وعليك بدين وامانه وعليك بدين وامانه واسال مولاك يا الفرح هل اموادينا واضات منه الفرح هل اموادينا من هليالينا والله المولى اكرمنا والله المولى أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا واحضر من زوج شداقه وكذاك المخره الحداقه واحضر من زوج شداقه وكذاك الاخرى الحداقه واهرب من زوج براقه واهرب من زوج براقه وادعوا الرحمن يعافينا الفرح هل ابوادينا واضاءت من هليالينا الفرح هل ابوادينا اات منه ليالينا والله لولا اكرمنا والله لولا أكرمنا ورسول الله هادينا ورسول الله هادينا الزوجه سكن وموده للزوج تكون له وحده الزوجه سكن وموده للزوج تكون له وحده وتصون السر كذا وده وتصون السر وده ونعيش جميعا راضين الفرح هل لوادينا واضاءت منه ليالينا الفرح هل لوادينا و والله اتمنه ليالينا والله المولى أكرمنا والله المولى اكرمنا ورسول الله ادينا ورسول الله هدينا وتطيع الزوج اذا امرت ويصر اليها انظرت وتطيع الزوج اذا امرت ويصر اليها انظرت تلقاه ببشر منهمره تلقاه ببشر منهمره تلقاه ببشر منهمره تلقاه ببشر منهمره وتضيء القلب رياحينا وتضيء القلب رياحينا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 اضاءت من هليالينا من هليالينا والله المولى الماولا قد اكرمنا والله المولى الماولا قد اكرمنا والله المولى الماولا قد والله المولى الماولا قد, قد اكرمنا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول هدينا ورسول الله رسول الله رسول الله هدينا ان كانت في حشمه كانت في حشمه قد قالوا صاحبه العصمه صاحبه العصمه ان خرجت كانت في حشمه كانت في حشمه قد قالوا صاحبه العصمه صاحبه العصمه لا تبدا عطرا او بسمع عطرا او بسما لا تبدا عطرا او بسمع عطرا او بسما لا تبدا تورا او او بسما لا تجع طورا او بسمع تورا او بسما والطور يكون لهدينا والطور يكون لهدينا يكون لهدينا يكون, يكون, يكون, يكون الطور يكون الطور يكون لهدينا تسمو بسموي تسمو بسموي وكريم صفات وعلو وعلو وعلي عروسنا تسمو بسموي تسمو بسم نموي وكريم الصفات وعلو وعلوه بجمال تبدو ونمو يبدو ونمو بجمال تبدو ونمو يبدو ونمو بجمال تبدو ونمو يبدو ونمو بجمال تبدو كالبدر يضي ليالينا كالبدر يضي ليالينا كالبدر يضي ليالينا طيبه يهدا طيبه يمنحه الله مؤدبه مؤدبه الطيب يهدا طيبه يهدا طيبه يمنحه الله مؤدبه مؤدبه للخير تكون محببه محببه للخير تكون محببه محببه للخير تكون محببه مؤخا <محببة> للخير تكون محببة محببة عون الدنيا كذا دين عونا الدنيا كذا دين عونا الدنيا كذا عونا الدنيا, عون الدنيا, عون الدنيا, عون الدنيا دينا دنيا او نن او نن دنيا وكذا دينا الزوجة بنت الاشراف بنت الاشراف بالطهر عاشت وعفاكي عاشت وعفاكي الزوجة بنت بنت الاشراف بالطهر عاشت وعفاكي عاشت وعفاكي عرفت بجميل الاوصاف عرفت بجميل الاوصاف عرفت بجميل الاوصاف <تصفيق> <عرفت تصفيق> -تصفي> جميل الاوصاف بجميل صافي عرفت بجميل الأوصاف عرفت بجميل الاوصاف جميل الاوصاف عاشوا لله محبينا عاشوا لله محبينا عاشوا لله محبينا عاشوا لله, لله محبينا عاشوا لله عاشوا لله عاشوا لله محبينا بذلك صوم مبارك وعمره يا رب العرش اكتب له ربي اكتب عرسهما يا رب على عرشك توب لهما رب اكتب لهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما الخير واصلح حالهما اصلح حالهما ندعوك الى امين ندعوك الى امين ندعوك الى كإله آمين ندعوك إلهي ندعوك ندعوك إلهي آمين هل فرحوا هل هل أودينا وأضأت منه ليالينا منه ليالينا هل فرحوا هل أودينا هل أودينا وأضأت منه ليالينا منه ليالينا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد أكرمنا والله المولى المولى قد اكرمنا والله المولى المولى قد الله ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله هدينا ورسول الله يا الله رسول الله هدينا